وانو اراد الخروج ولو اراد الخروج لاعددنه عده ولكن كره اللهم بعاتهم ولكن كره اللهم بهاثهم فثبتهم وقيل قعدوم القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولا اوضعوا فيلكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور مقلبونك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني الا في الفتنه سقط وان جهنم لمحيطه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 احد الخصنيين ونحن نتربص بكم ان الله بعذاب ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ان كنتم كنتم قوما فاسقين وَماَا مَنَأَهُم أَن تُقَبَلَ مِنْهُم نَفَقاتُهُم إِللاا إِللااأَهُم كَفرَود اللهِ وَبَِرسوله وَلَا يَأتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُم كُسَلَ وَلَا يُفِقُونَ إِللاا وَهُم كَارِون فَل تُعجبِكَ أَموالهُم وَلَا أَولادُهُم إِماَا يُريديد اللههُ لعَدِّب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 فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ